خزائن الرحمن تقدم فتاة الحج يقول السائل لو طفت ببيت الله الحرام لكن في أثناء طوافي مررت من بين البيت والحجر فهل هذه تحسب أو لا؟ إذا كنت تطوف ومررت بين البيت والحجر دخلت وخرجت هذا لا يصح أن يكون شوطا فهذا لا يحسب لابد أن تطوف لأن الحجر من داخل الكعبة وأنت لابد في طوافك أن تكون خارج الكعبة وانك تكون الكعب على يسارك ليكون الطواف طوافا كاملا فإن مررت من الحج لا تعتبر ولا تعده شوطا وأعد الشوط من الحجر طف البيت الى ان تصل الى الحجر